Jinak, jinak, bintang asal dia, sama hati kah menny, benganak, izin lam le rida, larkah jah grab jam, jebus zlim, yahdo le rido bitha, al gazam, wahri kah rizq. بالعزم وحرك قربهم بالطق طق روعنا عين بالسلم ما مر يجي نزل حتى الجالب ما شم بخوف يا ابو لحد يا مربي سنودي بي خلفت ديا لحم الظلم ما لحم الظلم اكل طارق مو عاده بتروح في دهر رجال وطري ما ينجم الأصل ينعب ريد الغزل ينعاد بالدان يقول قلبه يرمر معاد جيناك جيناك بنت الأصل وما حاتخذها مني بعناد عز الامل ريد هالعار كايا قرابي